و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم على ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ع ة ب ض م ا ل ي ن و إ د ك ا ن ه ا و ف س ي ه ا أ ي ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ع ة وسميت ا ل ج م ع ة و ُ بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع في يومها من الخيس ونحن نعلم أ ن يوم ا ل ج م ع ة خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويتقل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه ولذلك سميت ج م ع ة ب ك ث ر ة م ج ت م ع في يومها من الخير وكان هذا اليوم يسمى في ا ل ج ا ه ل ي ة بيوم ا ل ع ر و ب ة أ ي اليوم المبين المعظم قال ش ا ع ر ن ف س الفداء ل أ ق و ا م ه م خلطوا يوم العروبه أ و ر ا د ا ب أ و ر ا د ه و ص ل ا ة الجمعه افضل الصلوات ويومها أ ف ض ل ا ل أ ي ا م وخير يوم طلع ف ي الشمس يعتق الله فيه س ت م ئ ة أ ل ف عتيق من النار ومن مات فيه كتب الله له أ ج ر شهيد ووقاه ف ت ن ة القبر وفي فضائل ا ل أ و ق ا ت و ا ل ا م ا ل ي ه الجمعه ن عبد ا م يوم ر رفوعا ا ل مع ا ل ج م ا ع ة قرض عين على كل م ك ل ة في الشروط التي سنذكرها لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة ت س ع ى إ ل ى ذكر الله و ذ و ا البيع ولقوله صلى الله عليه وسلم رواح ا ل ج م ع ة واجب على كل محترم أ ي بالغ وقوله من ترك ثلاث جمع تهاونا ط ب ع الله على قلبه رواه أ ب و داود وغيره ولما رواه البيهقي في الجعب عن ابن عباس مرفوعا انه صلى الله عليه وسلم قال من ترك ا ل ج م ع ة ثلاثا من غير عذر فقد ن ب ل ا ل إ س ل ا م وراء ظهره و ا ل ح ا د ي ث في ت ر ض ي ة ا ل ج م ع ة كثيره وفرضت ا ل ج م ع ة ب م ك ة قبل الهجره أن الا انه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في م ك ة قبل ان يؤاجر وعدم صلاته لها ل ع د ة احتمالات من المحتمل أ ن العدد لم يتوفر والعدد شرط ل ص ح ة ا ل ج م ع ة اشترطوا ان يجتمع لصلاتها أ ر ب ع و ن رجلا على م سيحجي أ و ل أ ن من شعارها الاظهار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه مختفيا وبناء على ذلك لم يصل بها ومنع الشافعي ا ل ج د ي د ا ل م ف ت ا به ان ا ل ج م ع ة ليست قصرا ل ص ل ا ة الظهر اي ليست ظهرا مقصوره وانما هكذا شرعت نصليها ركعتين لقول عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ا ل ج م ع ة ركعتان تمام غير قصر على ر س ا ن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من التوبه رواه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره وهو حديث حسن كما قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع ويجب تتوكر الشروط الصلوات ويضاف شروط الصلوات بشروط وشروط في جميع التي في إليها في بقية الجمعة أن أخرى أخرى ذكرناها تشترط يتختص صلاة لصحتها لا لا للزومها وتختص باداه سنتكلم عنها فيما ي أ ت ي إ ن شاء الله وانما تتعين ا ل ج م ع ة على كل مسلم مكلف وهو البالغ أ م ا الصبي فلا ج م ع ة عليه ل أ ن ه ليس من اجل التكليف ب ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ث ل ا ث ة عن الصبي حتى يبلغه وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فلا جمعه على ط ب ي ولا على مجنون ل أ ن ه ليس مكلفا فهي تجب على كل مسلم مكلف حر أ م ا العبد فلا جمعه ة ع ل ي تجب عليه ى كل مسلم مكلف حر ذكر مسلم المرأة فلا ل أما جمعة حر ع ا والشرط خارج أ ن يكون مقيما أ م ا المسافر فلا ج م ع ة عليه لما قاله عبد الله بن عمر لا ج م ع ة على مسافر وهذا الحديث و إ ن كان موقوفا على عبد الله بن عمر فقد روي مرفوعا إ ل ا أ ن الصحيح وقفه ولكن هذا الموقوف يعطى حكما م ر ف و ع ل أ ن ه لا مجال فيه للاجتهاد ليس من ا ل أ م و ر التي ت ق ا ل من قبل الراي ولولا أ ن عبد الله بن عمر قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا إ ذ ا فهي تجب على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض و أ م ا المريض بالشروط التي تنذكرها فلا تجب عليه ا ل ج م ع ة وكالمرض الخائف الذي لا يستطيع الذهاب إ ل ى ا ل ج م ع ة إ م ا اوفل من عدو أ و شبع أ و غريم ملازم على ما ف ي ا ت ي معنا وكذلك العاري ما عليه ج م ع ة ولا ج م ع ة على معذور بمرض مرخص في ترك ا ل ج م ا ع ة نحن قلنا المريض ما تجب عليه الجمعه ة من و هو المريض الذي لا تجيب عليه الجمعة قال هو المريض عليه تجيب مرضا يرخص له ترك ا ل ج م ا ع ة على ما مر معنا في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وكذلك لا ج م ع ة على كل من وجد عنده عذر يرخص له ترك ا ل ج م ا ع ة وقد مرت معنا هذه ا ع ذ ا ر اعذار ترك ا ل ج م ا ع ة وهي الوحل الشديد والحر و ا ل ب د الشديدان والجوع والعطش الظاهران وخوف الظالم عن النفس او المال و م ل ا ز م ة الغني م المعكر والخوف من ع ق و ب ة يرجى العفو عنها اذا كان ف ق و ط العباد لان حق العبد يجوز اسقاطه فاذا كان الانسان قد ارتكب ج ر ي م ة توجب القصاص ويرجو ان تغير أ ن يعفو أ ه ل المجن عليه عن القصاص الى الديا فهذا عذر يرخص له في ترك ا ل ج م ع ة أ م ا إ ذ ا كان من حقوق الله التي لا ت س ق ض فهذا لا يجوز له ترك ا ل ج م ع ة وكذلك ا ل ت أ ك ب ل س ف ر مع ر ف ق ة لا ي ن ت ظ ر ل ه أ و كان قد أ ك ل طعاما ذ ا ر ع شديد يؤذي به الناس أ و كان قد حضر ق ر ي ب ا يحتضر وما يوجد, يوجد عنده احد ي أ ل س به او يعالجه وقد مرت معنى هذه الشروط بتفاصيلها في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فاذا لا ج م ع ة على معذور بمرخص في ترك ا ل ج م ا ع ة الجماعة كل الجمعة الا ما كان مرخصا كان تركي يعتبر مرخصا في ترك الجمعة. إلا الرجل الشديد في الليل عندما تكلمنا على مرخصات تلك ا ل ج م ا ع ة ذكرنا الريح ا ل ع ا ص ف الشديد في الليل ل أ ن ج م ا ع ه جماعه ا تقام في الليل وكذلك لا تجب ج م ا ع ة على المكاتب ل أ ن المكاتب ما بقي عليه درهم واحد في ح ك م العبد الرقيق والمكاتب من كاتبه سيده على مبلغ من المال إ ذ ا سدده يصير ف ر ا المكاتبه ان يبيع السيد وحد العبد لنفسه وهذا ولد مستثنى من قواعد البيع قواعد البيع لا تجيز ز هذا, هذا ولد مستثنى ل ع إعتاق لأن الإسلام تشوف إلى الرقيق هذا فيبيعه نفته فتنا بألف يدفع في كل شهر مئة دينار شهرين عن له دينار كل مئة العبد يسمى مكاتبا يدفع له السيد جزءا من المال ليتجر به لي. والذين ي ب ت غ و ن الكتاب مما ملكت ا ي م ا ل ك م فكاتبوهم ان علمتم فيه ا خ ي ر واتوهم م مال ل ه الذي آ ت ا ك م الا ان هذا المكاتب يستطيع ان يعجز نفسه احد ا ل ع ب ي د كاتبه السيده على مبلغ من المال وذهب ليتجر صعوبة وكثير من الناس ما ت ج د عنده ه م ة ع ا ل ي ة فاثر الرزق على ا ل ح ر ي ة ي ر ي د أ ن ي ع م ل عند سيدي ولا سيما إ ذ ا كان سيده رحيما به ي أ ك ل ويشرب ويتمتع وينام ويخدم سيده ما يريد ا ل ح ر ي ة له أ ن يقول ما أ س ت ط ي ع أ ن ادفع ا ل م ا ء اريد ان ارجع عبدا ياسع ما بقي عليه ل وكذلك ا د يعتبروا في ح م الرقيق ل و م ا تجب ع ل ي ه صلاة ل ا ج م ع ة وكذلك ا م ب ع ث من كان بعضه حر وبعضه رقيق ل أ ن ه ببعضه الرقيق يعتبر كالرقيق ومن صحت ظهره ممن لا تلزمه الجمعة. الجمعه لكن ظهره ص ح ي ح ة ومن صح الظهر صحت جمعته وإن كالصبي تصح الظهر فتصح جمعته والعدل تصح الظهر فتصح جمعته والمسافر تصح ظهره فتصح جمعتها وإن فتطلح جمعتها ب ا ل إ ج م ا ع وله أ ن ينصرف من الجامع ة هذا المسافر كل ما تصح جمعته ولكن هل هي و ا ج ب ة عليه ليست و ا ج ب ة عليه وبناء على ذلك إ ذ ا دخل المسجد ليصلي ا ل ج م ع ة ان حضر ا ل ص ل ا ة ص ح ا ل ج م ع ت ه و إ ذ ا ب د أ له أ ن ينصرف ما يريد أ ن يتم ا ل ج م ع ة قبل ش ر و ع فيها قبل ش ر و ع في الصلاه إ ذ ا شرع فيها وجب عليه اطمانها ل أ ن ه ا ف ر ي ض ة ما يجوز الخروج منها لكن قبل أ ن يشرع في الصلاه جلس ف المسجد وبدا في ا ل خ ط ب ة ثم ب د أ له أن ي س ان أ يتم طريقه ما في مانع من ذلك يجوز له أ ن يسافر انها ليست و ا ج ب ة عليه ف ح ك منه اذا فعلها إ ل ا أ ن ه ا لم تجب عليه من ا لماذا ا ل قال لي ان المريض اظن انك تتحدث عن المريض د اظن انك تتحدث عن المريض اظن ا ا ل تتحدث عن المريض اظن ا ء إلى ا ل م س ج د فلا له يجوز أ ن ي ن ا ل م ن ه إذا هذا ممن جاد له ترك ا ل ج م ع ة إ ل ا أ ن ه اذا حضرها وجم عليه ع إ ت م ا م ه ا الا إ ذ ا كان يزيد مرضه مريض وجد من نفسه نشاطا وجد فيها خفه فجاء إ ل ى المسجد ليصلي ا ل ج م ع ة قلنا لا يجوز له أ ن ي ن ص ر س ل أ ن ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا ر خ ط ن ا له في ترك ا ل ج م ع ة قد زالت إ ل ا أ ن ه وهو في المسجد ب د أ يشعر ب ز ي ا د ة المرض ولو استمر في الحضور لزار مرضه أ ك ث ر او اكثر, أكثر قد حتى يجوز له أ ن ينصرف ل ز ي ا د ة المرض بالاستمرار في الصلاه ة وأما الشيخ ا ل ل والمريض الزلم المريض م مرضا、مجمعاً. الشيخ إذا وجد من يأخذه إلى المسجد فيجب عليه مزمنا من الهلم إذا إلى وجد المسجد السيارة يذهب يحمله او يحمله على ظهره او يحمله في مركب من المراكب فانه يجب عليه ان يذهب الى المسجد صديقه الا يشق عليه الركوب اما اذا وجد المركب شيخ هرم او مريض زمن وجد مركبا الا انه لو ركب يزيد المه ربما يغمى عليه ليس من السهل ان يركب ما جاء الاسلام ما ي ر د الله ا يجعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ان يشق ه ا على عباده اذا كان بامكانه ان يركب بدون م ش ق ة فيجب عليه ان يذهب واما اذا كانت هناك مشقه ة فلا ل يجب ي ع فلا يجب عليه اصلا المجين الى الجنعة وكذلك دعم يجد قائدا نعذره عن إذا لم يجب ل ي المشقه التي تلحقه بالذهاب الى المسجد ف إ ذ ا وجد قائدا ف إ ن ه يجب عليه ان يذهب الى ا ل ج م ع ة ولو كان القائد يحتاج الى الاجره ج ر ة يجب عليه ة ي على في مباحث التيمم إن كنتم تذكرون. قلنا يجب عليك ثاني أن يجدل في أجرة ذكرناه تذكرون المثل ما مباحث قلنا ان ان المال الماء على كنتم إن ان يكون شريعة بثمن المثل فاذا زاد عن ثمن المثل في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه بذل المال يجوز له لكن ما يجب عليه وكذلك ا ل أ ع م ى إ ذ ا وجد قائدا باجره, بأجرة المثل يجب ي عليه أ ن يبذل ا ل ج ر ة ف إ ذ ا كان القائد يريد أ ن يستغل ا ل أ ع م ى ويريد أ ن ي ص ل ب منه ا ج ر ة أ ك ث ر من ا ل ا ج ر ة ا ل م ع ر و ف ة ا ج ر ة المثل فلا يجب عليه أ ن يبذلها ويجوز له إ ن كان حريصا على هذه الصلاة. يجوز له هذا هذه أداء الصلاة واما ع ن د ه م يجوز ولكن له يجب ع ل اهل القريه أ ن ا ل ك فحكمهم كحكم أ ه ل المدينه اذا وجد فيهم فيه اربعون مكلفا ممن تجب عليهم ا ل ص ل ا ة فقد وجبت عليهم ا ل ج م ع ة ق ي م ا على ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا لم يوجد فيهم العدد ولكن بلغهم صوت المؤذن من القرى المجاوره ة و ص م المؤذن من القرى المجاورة صوت القرى ي ج ب عليهم أ ن يذهبوا إ ل ى القرى ا ل م ج ا و ر ة لكن م ا هو ضابط فصول الصوت اليوم بمكبرات الصوت قد يصل الصوت لمسافات بعيده جدا و ه ف ي ر ة في الليل قد يصل الصوت لثلاثين كيلو متر وربما يزيد عن ذلك قال هذا ما يعتبر يعتبر صوت المؤذن العالي في هدوء الريح و ا ل أ ص و ا ت إ ل ى ما هي ا ل م س ا ف ة التي يصل إ ل ي ه ا صوت المؤذن العالي في هدوء الريح لا تكون الريح مع الصوت ولا تكون معاكسه بالصوت ف إ ذ ا كانت مع الصوت يصلي م س ا ع ة أ ك ث ر و إ ذ ا كانت م ع ا ف س ة له يصلي م س ا ع ة أ ق ل قال المعتبر الحاله ا ل ط ب ي ع ي ة الريح ه ا د ئ ة و ا ل أ ص و ا ت س ا ك ن ة والمؤذن صوته مرتفع ف إ ذ ا كان يبلغهم صوت المؤذن في هذه الحالات فيجب عليهم أ ن يسعوا الى ا ل ج م ع ا الزمعة إلى、الدمعة. نحن عندما نخرج إلى البر نسمع صوتا وازن في ا ل ش ع ب ي ة او صوتا وازن في د ي ن ن عبدالله مثلا اذا س م ع ن ا بصوته العادي يجب علينا ان ن ذ ب الى ا ل ج م ع ة ولو كنا بحيث لا نسمعه لو قدنا اذانا عاديا مع عودو الريح والاصوات م ا ت ج ب علينا ا ل ج م ع ة فيما لو كنا اهل قريه طبعا م ج ا و ر ة للمدن او مكان ا ق ا م ة ا ل ج م ع ة ف أ ه ل ا ل ق ر ي ة إ ن كان فيهم جمع تستحق به ا ل ج م ع ة أ و بلغهم صوت عال في هدوء من طرف ي ل ي ه م لبلد الجمعه ة ذ ه م س ه م ا ل ج م ع ة و إ ل ا ان لم يكن فيهم العدد المذكور أ و لم يبلغهم الصوت فلا ا ج م ع ه عليهم ف إ ذ ا وجبت ا ل ج م ع ة على إ ن س ا ن بالشروط التي ذكرناها بان كان مكلفا حرا ذكرا مقيما ما عنده عذر من ا ل أ ع ذ ا ر ف إ ذ ا وجبت عليه ا ل ج م ع ة حرم عليه السفر بعد الزواج بعد الزواج حرم عليه السفر ب ا ل ا ت ف ا ق يعني بعد دخول الوقت إ ل ا إ ذ ا كان يعلم أ ن ه سيدرك ا ل ج م ع ة في الطريق إ ذ ا أ ر ا د إ ن س ا ن ان يسافر إ ل ى ن ف س فخرج من الكويت بعد الزواج ويظهر على يقين ب أ ن ه سيدرك ا ل ج م ع ة في الطريق قسما ليخرج وليصلي ا ل ج م ع ة في الطريق ف إ ذ ا كان يعلم أ ن ه سوف لا يدركها فيحرم عليه في السفر وكتمكنه و من ا ل ص ن ا ه في الطريق تضرره بتخلفه عن ا ل ر ف ق ة مع ا ل ر ف ق ة ما ينتظرونه في السفر و نحن ما ننتظره بان كانوا ممن لا عذر عندهم ل أ ن المفترض بهم إ ن كانوا ممن ن د م ت ه م أ ن يصلوا م ع ه ونحن ما ن ع ت ر ظ هذا ا ما نعترض بالمسلم المعصيه فنصور ا ل ص و ر ة ب أ ن ه م كانوا من أ ه ل العذاب و أ ر و ا ان ينتظروا وهو لا يستطيع السفر منفردا قال نصره كان إنسان ق د اضطر لي ان يسافر يوم ا ل ج م ع ة و ا ل ط ا ئ ر ة تقع ل بعد الزواج وما تنتظره هنتكلم عن الواقع لو كانت هناك د و ل ة اسلاميه تغير طوال الطيران في س ا ع ة ا ل ج م ع ة ن ع ط ل الطيران ل م د ة س ا ع ة أ و س ا ع ت ي ن فلو و ج د ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة لوجد هذا أ م ا الواقع ا ل آ ن لو ا ا ل إ ن س ا ن كان يتفرر بطيران ا ل ط ا ئ ر ة وهي لا تنتظره يكون هذا كالتخلف عن ا ل ر ف ق ة الذين لا ينتظرونه و ي ح ق ه ض ر ر بتخلفه عنهم هذا بعد الزواج إ ذ ا ي ح ر ه السفر بعد الزواج و أ م ا قبل الزوال ايضا ل الزوال أ إ م ا أ ن يكون السفر مباحا و إ م ا أ ن يكون السفر طاعه السفر المباح كمن يسافر لتجاره وسفر ا ل ط ع كمن يسافر لنوره او غير العمره من اماكن ا ل ط ا ع ة فالامام الشافعي لو خلاف بين مذهبيه القديم والجديد ففي مذهبه الجديد والذي عليه الفتوى كما ذكرنا قال ان كان السفر مباحا, ليس إن كان السفر مباحا وليس طاعه فيحرم عليه ان يسافر يصير قبل الزوال كبعد الزوال من بعد اذان الفجر يحرم عليه السفر إ ن كان السفر مباحا ً واما إ ن كان ط ا ع ة قال الشافعي في الجديد يجوز له أ ن يسافر إ ذ ا كان السفر ط ا ع ة وكان قبل الزوال إ ذ ا هو س و ى ما بين السفر قبل الزوال وبعد الزوال إ ذ ا كان السفر مباحا بعد الزوال حرام قبل الواحده وقبل الزوال إ ن كان مباحا فهو حرام و إ ن كان طاعه فهو جائز و ا على مذهب الشافعي الجديد للجماعة الصلاة في、الصلح. ولم تستثني ظهر يوم ا ل ج م ع ة فيمن لا ج م ع ة عليهم وبناء على ذلك نعمم م ش ر و ع ي ة ا ل ج م ا ع ة ونعنن سنيتها لهم سواء كان ذلك في يوم ا ل ج م ع ة او في غير ا ل ج م ع ة لكن اصحاب الاعذار ينقسمون الى قسمين اناس اعذارهم ظ ا ه ر ة معروفون ب أ ن عذره ما يوجد عندهم س ي ا ب أ و عميان ما و ج د و ا قائدا أ و مرضى في المستشفى قال هؤلاء يظهرون ا ل ج م ا ع ة ل أ ن الناس تعرف ب أ ن ه م إ ن م ا تخلقوا للاعذار وهم ي ص ر د و ن ا ل آ ن الظهر جماعه و أ م ا إ ن ح ف ي عذرهم ح ف ي عذرهم كالذي يوجد عنده مريض وليس له متعهد مثلا او كان ي ت أ ذ ى بالركوب الى ا ل ص ل ا ة ك ا ل ي ر ي ض الا ان الناس يظنون بانه لا ي ت أ ذ ى مثلا قال هؤلاء يندب لهم ان يخفوا جماعتهم ما يظهرونه رحم الله امرا جب ر م غ ي ب ة عن نفسه حتى لا يظن الناس به شرا من كان عذره ظاهرا قال يظهر ا ل ج م ا ع ة لانه يعلم ان الناس سوف لا ينكرون عليه ولما ان كان عذره خفيا لا يطلع عليه الناس كما د ي ن ل ذكرنا ي يلاتمه الغريم م ا ذ ك او من حبيل عقوبة هذا يندب له ان يخفي ج م ا ع ة الظهر هناك بعض الناس من اصحاب الاعذار عذرناهم في عدم الحضور ولكن يمكنهم الحضور فيما لو ز ا ل اعذارهم كالاعمى الذي لا يجد قائلا ولكنه يرجو, يرجو أ ن ي أ ت ي ه القائد أ و ا ل م ر ي د الذي لا يجد من يحمله ولكنه ي ر ج و أ ن ي أ ت ي ه من يحمله العاده ان انسانا ما يمر عليه في كل ج م ع ة وهو ي ر ج و أ ن يحمله قد يندم لمن أ م ك ن زوال عذره ت أ خ ي ر ظهره إ ل ى ا ل ي س من ا ل ج م ع ة إ ذ ا كان يعلم أ ن عذره مستمر فبمجرد الامان يصل ا ل ج م ا ع ة يصل ا س ن ة ثم يصل ا ج م ا ع ه ي س ل ط ه ة ج م ا ع ة واما اذا كانت ا ل ع ا د ة ان ي أ ت ي ه رجل ي أ خ ذ ه الى ا ل ج م ع ة دخل وقت الظهر قال فلا يبادر ب ص ل ا ة الظهر فورا لانه يرجو ان ي أ ت ي ه من ي أ خ ذ ه الى الصلاه مضى ن ا ا ل ج م مضت ع ة س ا ع ة ولم ي أ ت ي ه احد و ا ل ع ا د ة ان ا ل خ ط م ة لا تستمر س ا ع ة من الزمان و ب ن المعذوف ء ع ى ذلك يصلي في هذه、الحالة. إذن نصلي الحالة ل في ا الذي يرجو زوال عذره ي او كان معه إ س ه ا ر شديد مثلا ولا يامن على نفسه إ ذ ا ذهب ا ل ج م ع ة من ت ل ب ي ة المسجد وقت الصلاه ذ ا يندب له ان يؤخر ض غ ر ه املا في ان يدرك صلاه ا ل ج م ع ة واما غيره كالمراه أ ة ل لا ي تريد والعبد ر ج م ة و ا ل ع الذي لا يريد حضور ا ل ج م ع ة والزمن المريض مرضا مزمنا لا يرجى ظهره فهذا يندب له ت ع ي ي ل صلاه ا ل ض ب ر ج م ا ع ة لانه ما ي ر ج ع حضور ا ل ج م ع ة هذا ب ا ل ن س ب ة لمن وجبت عليهم الصلاه, أو لمن تجب عليه الصلاة. واما شروط صحتها ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة شروط صحه ة ا د ة ع ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة صحة الصلاة العادية. شروط صحة الصلاة العادية خ م س ة ذكرناها عند الكلام على شروط ا ل ص ل ا ة الطهاره من الحدث وستر ا ل ع و ر ة واستقبال ا ل ق ب ل ة والعلم بدخول الوقت و ط ا ر ه الثوب والمدن والمكان هذه الشروط لا بد منها في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ويضاف الى ذلك شروط اخرى لا بد من توفرها في ا ل ج م ع ة حتى تصح م ل الظهري وقت ما تقضى ج م ع ة و إ ن م ا تقضى ظهرا وهذا مضر لصلاه ا ل ق ص ر التي تكلمنا عنها بذلوث ا ض ي ة إ ذ ا فاتت ا ل إ ن ن س ا صلاة ا ظ ه ر و ه و م س ا ف في ر وأراد قضاءها ا ل ح ض ا ر فإنه ي ق ض ي ه ا أربعا ولا يقضيها مقصورة. وكذلك الجمعة هناك خلاف وهناك خلاف مقصورة شرط وكذلك يوجد لكن في صحة صلاه ا ل ج م ع ة تصلى في وقت الظهر ف إ ذ ا أرجى وقت اراد ل ظ ه ف إ ذ ا قضاها ب ع د الظهر يقضيها ظهرا ولا يقضيها ج م ع ة ولو ضاق عنها الوقت صلوا ظهرا أ ي ض ا لم يجتمع العدد وجد عشرون رجلا ت ا ت ص ح بهم ا ل ج م ع ة عندنا وكانوا يرجون أ ن يزيد العدد وتزايد العدد الى ان اجتمع اربعون رجلا لكن الزمن المتبقي ما يتسع لخطبتين وغناه ا ل ج م ع ة ما يتسع لهذا قالوا يصلونها ظورا كما لو انها قادتكم وقضوره لان الزمن لا يتسع لهذا و ل خرج الوقت وهم فيها قام الخطيب و ب د أ ب ا ل خ ط ب ة و ا ل س و ج ه حتى ضيع وقت ا ل ج م ع ة بحسره وبينما هم في الصلاه اذن العطش دخل وقت العطش ق ص يتمونها ظهرا يبتمونها ظهرا فورا بدل ا ما يصلون ركعتين يصلونها اربع ركعات والمسبوق كغيره من الناس فاذا أ د ر ك ركعه من الصلاه فقد ادرك الجمعه ويصليها جمعه على تفصيل سياتي معنا بالنسبه للمسبوق إ ذ ا شرطها ا ل أ و ل أ ن تصلى في وقت الظهر ف إ ذ ا خرج الوقت وصلوها قضاء ت ص ل و ن ه ا ظهرا و إ ذ ا خرج الوقت وهم فيها قبل الانتهاء منها وجب عليهم إ ت م ا م ه ا أ ي ض ا ظهرا الشرط الثاني أ ن تقام في خ ط ة أ ب ن ي ة أ و ط ا ن المجمعين وان لم تكن و في مسجد الممتكون ضمن مكان إ ق ا م ة الذين يصلون ا ل ج م ع ة قال ل ن ه ا لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إ ل ا في مواضع إ ق ا م ة كما هو معلوم للناس جميعا ولو لازم اهل الخيام الصحراء أهل الخيام ولكنهم ي ل ا ز م و ن مكانا معينا ولو لازم أ ه ل الخيام الصحراء أ ب د ا ولم يبلغهم النداء على التفصيل الذي ذكرنا ه من محل ا ل ج م ع ة فلا ج م ع ة عليهم ولا تصح منهم في الاظهر عندما لان و ا ه م ما تفح لأن ن شرط صحتها أ ن تقام في خطه أ ب ن ي ة المقيمين في مكانهم ا ن ت ق ا م ه ا ل د ا ئ م ة قال ل أ ن ه م وين نادموا الصحراء الا أ ن ه م على ه ي ئ ة المستوفدين ليسوا ك أ ص ح ا ب البنيان لو بنوا ق ر ي ة و ل تجمع فيها العدد لزمتهم وصحت منهم لكنهم ا ل آ ن ما داموا مقيمين ب الخيام فهم مستوفزون للرحيل في كل ل ح ظ ة و إ ن أ قاموا في هذا المكان ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمان قال فليست لهم أ ب ن ي ه المستوطنين و ل أ ن قبائل العرب كانوا مقيمين حول ا ل م د ي ن ة بالخيام وما كانوا يصلون ا ل ج م ع ة وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون في وقت الظهر الشرط الثاني أ ن تكون في أ م ا ك ن إ ق ا م ة والشرط الثالث أ ن لا يسبقها ولا يقارنها جمعه في بلدتها ولو عظمت البلده شرط صحه صلاه الجمعه أ ل ا ت س ب ق ه ا ج م ع ة أ خ ر ى في مسجد آ خ ر قال لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى ج م ع ة و ا ح د ة ما أ ق ا م و ا اكثر من ج م ع ة في ا ل م د ي ن ة وكان الناس ي أ ت و ن من أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة ولا يجمعون في أ م ا ك ن ه م وهي ان الاقتصار على و ا ح د ة يفضي إ ل ى المقصود من إ ظ ه ا ر شعار الاجتماع واتفاق ا ل ك ل م ة قال الشافعي و ل أ ن ه لو جاز ج ع ل و ا في مسجدين في ا ل م د ي ن ة لجاز في مساجد العشائر الذين كانوا يقيمون حول ا ل م د ي ن ة ومع ذلك كانوا يتركون مساجدهم و ي أ ت و ن إ ل ى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إ ذ ا كان يمكنهم الاجتماع في مسجد واحد واما اذا كبرت ا ل م د ي ن ة كمدننا ا ل م ع ا ص ر ة ومن المتعذر اجتماع الناس في مسجد واحد قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز أ ن تقام ا ل ج م ع ة في أ ك ث ر من مسجد باحتياج الناس إ ل ى ذلك يكثر العدد بكثره ا ل ح ا ج ة ف إ ذ ا زاد مسجد واحد عن ا ل ح ا ج ة ي أ ت ي معنا هذا الكلام ا ع ة ج م ا ع ة اخرى الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع دخل الى بغداد و ا ل و ا يقيمون بها جمعتين وقيل يقيمون بها ثلاثا وما انكر عليهم ا ذ ا فقوله يشترط الا تسبقها ج م ع ة اخرى هذه البلده التي يمكن ان يجتمع اهلها في مسجد واحد فاذا كان لا يمكنهم هذا فانهم بان عدلوا بغير ح ا ج ة عند ذلك ا ل ج م ع ة ب م ن سبق ا ل ج م ع ة ب م ن سبق والسارق هنا مجهول ما نعرفه عدل الناس المساجد لغير ح ا ج ة لأصلا سرات ا ل ج م ع ة ش ر ي ع ة الاجتماع المسجد الصغير المسجد الحي يجتمع فيه اهل الحي كل يوم خمس مرات يتداول فيما بينهم في بينهم ش ؤ ولكن ن ويتناقحوا ويتعاونوا ومن ه م ا ع ي ر في المدينة ولكن صلاه ا ل ج م ع ا ل ش ر ع ة ليجتمع أ ه ل ا ل م د ي ن ة ب أ س ر ه م ليكون الاجتماع أ و س ع و أ ه م لقد شرع ا ل س ل ا م لنا أ ن و ا ع من العبادات وكل د ا ئ ر ة من دوائر هذا الاجتماع أ و س ع من ا ل د ا ئ ر ة ا ل أ خ ر ى في كل يوم ي س ت م ع أ ه ل الحي خمس مرات و أ ه ل الحي ما يجدون عشرين ن أ و ثلاثين رجل مثلا اثر العرفيه و لكنهم في أ س ب و ع ي س ت م ع و ا أ ه ل الحياء في المسجد الواحد فيتداولوا اهل ا ل أ ح ي ا ء س ؤ و ن ه م لم يعد و التداول مقصورا على أ ه ل حي الواحد و إ ن م ا هو في شؤون أ ه ل الاحياء اهل ح ك م ة ا ل م ش ر و ع ي ة أ و ح ك م ة الوجوب حكمه ت س ل ي ل الجنه وهناك اجتماع د ا ئ ر ة ه و س ع يسرع في العام مرتين وهو الاجتماع لصلاتي العيد عيد ا ل أ ض ح ى وعيد الفطر ي ن د ب ل ل إ م ا م أ ن يخرج بالناس جميعا إ ل ى الصحراء ل أ ن المسجد ما ي س ت ط ع لهم فيجتمع اهله جمع كثير وكبير ليس فقط ل أ ه ل م ج م و ع ة من ا ل أ ح ي ا ء و إ ن م ا يجتمع ربما ع د ة قرى في مكان واحد وهناك اجتماع د ا ئ ر ة أ و س ع من كل هذه الاجتماعات ويسرع م ر ة و ا ح د ة في العام أ ل ا وهو الحج يجتمع فيه المسلمون من جميع أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض ليشهدوا منافع لهم ولذلك قال ا ل إ م ا م الشافعي اذا كانت ا ل م د ي ن ة يمكن أ ن يجتمع أ ه ل ه ا في مسجد واحد لا ينبغي لهم أ ن يجتمعوا في مسجدين ل أ ن المقصود من صلاه ا ل ج م ع ة الاجتماع ف إ ذ ا لم يحقق هذا المقصود ما تحققت ا ل ج م ع ة وبنما على ذلك أحد المسجدين ما يعتد ب ص ل ا ت ه من الذي يعتد ب ص ل ا ت ه ومن الذي لا يعتد ب ص ل ا ت ه قال الذي يسبق هو الذي يعتد ب ص ل ا ت ه لكن من السارق لعنى الجمعة ك ل ه م يصلون ا ل ج م ع ة ولكن يجب على كلا أ ه ل المسجدين أ ن يعيدوا ص ل ا ة الجمعه ظهرا احتياطاً ما, يد... ما, ي... ما يعلم من السابق منهما يحتمل أ ن يكون السابق هذا ويحتمل أ ن يكون السابق هذا وهذا عند جميع الفقهاء قال به جميع الفقهاء ولكن الخلاف ة بين ا ل س ا ب ق ي ة وغيرهم في إ ظ ه ا ر الظهر إ ذ ا أ ع ا د و ا ل ظ ه ر ل أ ن السابق من المسجدين ج ه د فعندنا نعيدها علنا وعند ب ق ي ة الفقهاء تعاد سرا وربما قال بعضهم تعاد في البيوت ما تعاد ج م ا ع ة اصلا يصليها ظهرا احتياطا ف إ ذ ا ا ل ج م ع ة من شروط صحتها أ ل ا تسبقها ج م ع ة أ خ ر ى في بلدتها هل ا ل ج م ع ة وجدت من غير مبرر أ م ا إ ذ ا وجدت لمبرر كما نرى في أ ي ا م ن ا هذه المساجد م ت ع د د ة وما يتسع مسجد الا ن س ي ج م ي ع ا م من العسير جدا ان يجتمع لكن لم يجرد مسجد واحد وكان ب إ م ك ا ن ه ان يجمع الناس مثل المسجد الام في دمشق يستطيع ان يجتمع لاكثر من خمسين مسجد حول ا ل ن ط ق ه ويجب عليه ان يصلوا فيه ولا تقام الجمعه في المساجد لكن الناس اللي يقيمونها في المساجد وبناء ع ل ذلك يعيدون صلاه الجمعه ظهرا ل أ ن ه م عددوا من غير ح ا ج ة ف ا ل ح ك م ة التي قصدت من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ما تحققت بعض الجهله يرون هذا فينتقدون ما يفهمون ح ك م ة م س ر و ع ي ة ا ل ج م ع ة ولماذا يعيد الناس ص ل ا ة ا ل ج م ع ة د و ر ا مثل مسجد الحرام. الحرام من يتسع ي لعشرات المساجد التي بنيت حوله ومع ذلك الناس يقيمون الجمعه فيها وكان من المفروض بهم ان يصلوا في المسجد الحرام يعيد جمع ولكن ذ ل قال و إ سبقت ي ح د ان ه م ولم ا ت ت ع ي أو ت ع ي ن ت و ن س ي ت هناك ا ش ر ط ا ل ر ا ب ع من ش ر و ط صحة ه ا ل ج م ا ع ة و ش ر ط ه ا ت غ ي ر ه ا الشروط ت ي ذ ك ر ن ا ه ا في ا ل ج م ا ع ة ف ي ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ذ ك ر ن ا ش ر و ط ا ك ل ه ا يجب أ ن يكون هناك اشياء ا أ ر ب ع ي ن م ك ل ف ى بأربعين م لما؟ لما ك قال منهم م ا ل م ا رواه ل ب ي ي ق ع ن ا ب ن م س ع و د أ ن ه صلى الدلاله ل ه ان و الامه قال اجمعوا ل ل ن ا م على اشتراط العدد العدد اشتراف كالصنوات ليس العادية مجمع مش والأرض صور فلا تجب ا ل ج م ع ة إ ل ا بعدد ثبت فيه التوقف وقد ثبت جوازها ب أ ر ب ع ي ن وثبت صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي ولم تثبت صلاته لها ب أ ق ل من ذلك فلا اجوز ب أ ق ل منه ولا ب أ ر ب ع ي ن وفيهم أ م ي قصر في التعلم كما مر معنا عند ا ل ك ل ا م على ا ل ق د و ة وشروطها ويشترط بهم أ ن يكونوا مكلفين أ ح ر ا ر ا ً ممن تجب عليهم ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ف إ ن تقام ب أ ر ب ع ي ن مكلفا ً حرا ً ذكرا ً مستوطنا لا يظعن شتاء ولا طيفا ً إ ل ا ل ح ا ج ة و أ م ا لو وجد ثلاثون رجلا ً وعشر من المسافرين فلا تصح منهم و إ ن كان العدد أ ر ب ع ي ن هي تصح من المسافرين ولكنها لا تجب عليهم قالوا الصحيح انعقادها بالمرضى ب أ ن ه م كاملون م م ن تجب عليه إ ن م ا عذرناهم لعدم امكان المجيب فاذا جاءوا صحت منهم وانعقدتهم من الإمام من أربعين ولو أو بعضهم في لم يشترط ي لو في يحسب المفعول في غيبتهم الخطبة المفعول يعيدوا فيما لم عليه يجب أن كان إذا من من الأركان لأن أركان رتن الأركان لها فإذا قال خطبة ويجوز ق رقص د العدد ف ب علي أن يعيده أن قال يقول كلاما فيه وعظ أو الكلام الذي يقوله من غير الأركان فطبعا هذا ما إعادته من فيه غير تجيب ي وعظ أو و و ج البناء على ما مضى إ ن عادوا قبل طول فصل إذا خرجوا أعادوا طورا يجوز أن يبني على يبنيها أن مضى ما وكذا بناء ا ل ص ل ا ة على ا ل خ ط ب ة م ن ا ن ف ض و بينهما فان عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الاظهر خرجوا والامام يخطب وبعد ان طال خروجهم ثم رجعوا يجب عليه أ ن يعيد ا ل خ ط ب ة ك ا م ل ة وان ي ن ف ض و في الصلاه بطلت بطلت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وتصك ا ل ج م ع ة خلف العبد والصبي والمسافر في ا ل أ ظ ه ر <تصفيق> إ لا تم العدد بغيره ولو بان ا ل إ م ا م جنبا و أ و محدثا صحت جمعتهم في ا ل أ ظ ه ر إ ن تم العدد بغيره كما مر معنا في ص ل ا ة الجماعه و إ ل ا أ ج ا ب أ ن كان هو واحد من ا ل أ ر ب ع ي ن وبان لنا أ ن ه محدث تبين لنا أ ن الجمعه لم تنعطي ومن لحق ا ل إ م ا م المحدث رافعا لم تحسب ركعته ل أ ن ا ل إ م ا م يتحمل عن المصلي ا ل ص ر ا ء و القيام كما مر معنا في مباحث ا ل ج م ا ع ة وعندما يكون محدثا ما يستطيع أ ن يتحمل في هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ذ ا تبين له أ ن إ م ا م ه كان محدثا فيجب عليه أ ن يصليها ضد ز و ر الركن و ا تحسب الخامس خطبتان قبل ا ل ص ل ا ة لهما أ ر ك ا ن سنتكلم عنها في الدرس القادم إ ن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم